السلام عليكم رحمة الله وبركاته الصوت واضح اخواني الصوت واضح طيب الحاشية معكم الشيخ محمد طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بيستند شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى إلى كتاب جامع البيان في التفسير القرآن قال, قال العلم الإيجيع رحمه الله ويقولون طاعة وصلنا إلى صفحة 381 ويقولون أي المنافقون طاعة أي أمرنا أمرنا وشأننا طاعة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من نعم خرجوا من عندك طائفة منهم غير الذي تقول أي قدره هكذا قدر وبدل ليلة المسر خلاف ما قلتم له او خلاف ما قالت طائفة من الطاعة والله يكتب يثبت في صحائف أعمالهم ما يبيتون ما يسرون ويقدرون ليلة فأعرض عنهم فصفح, فصفح عنهم ولا أتوا خذهم أهلا هكذا ولا أتوا وتوكل على الله فيما في شأنهم وكفى بالله وكيلا يكفيك شرهم قيل الآية منسوخة بآية القتال أفلا يتدبرون القرآن لا يتفكرون فيه لا لما, حك... لما حكى عن الموافقين أنواع مكيه وقيته وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون قوله حقا في الدعاء في سالة فيها أو في بالكذب يعتقدون أنه مفترض متخلص فلا جرم أمره الله تعالى بل ينظر إلى في الدلائل الدالة على صحة نبواته فقال فلا تذكر القرآن الآية من في الكذب ولو كان من عندي غير الله كما زعم الكفار والمنافقون لوجد لو في اختلافا كثيرا تفاوتا وتناقضا لا يكون كله في في طبقة البلاغة ويكون في إخبار الغيب بما كان ويكون خلاف خلاف واقع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف بما يجب أحدهما اذاعوا به أفشوه افشوه أو أفشوه به أفشوه إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتحهم أو هزيمتهم يفشونه قبل أن يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مضار كثيرة وهم المنافقون وقيل ضعف ضعفت المؤمنون وأذاع جاء متعديا بنفسه وبالباء ولو ردوه ذلك الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ذا بالرأي من أصحابه أو أمراء السرايا لعلمه الذين يستنبطونه لا علمه الذين لا علمه الذين يستنبطونه منهم يستخرجونه ويستعلمونه من من يعني لو سكتوا لحصل لهم العلم به من الرسول وأول الأمر ولا ولا ضر فيه هكذا ولا ضر فيه أو لو القوا ذلك الخبر إليهم لا علمه الذين يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم على أي وجه يذكر من إفشاء ما فيه المصلحة وكتمانة وقد صح أن عمر بن خطاب رضي الله عنه وجد الناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق لساءه فجاءوا إليه وسأل عنه فقال عليه الصلاة والسلام لا فنادى عمر بأعلى صوته لم يطلق ونزلت هذه الآية وفقال أنا الذي استنبطت ذلك الأمر ولولا فضل الله عليكم رحمته بإرسال الرسل وإنزال الكتب أتبعتم الشيطان إلا قليلا ممن تفضل عليه بعقله الصائب فاهتدى به كورقة ابن نوفل وقيل إلا اتباعا قليلا نادرا فقاتل في سبيل الله ولو كنت وحدك لا تكلف إلا نفسك إلا فعل نفسك فتقدم الجهاد وإن لم يساعدك أحد فالله ناصرك نعم لا تولف الا نفسك فيقول هو وقت واحد هو وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفيان بعد حرب خندق في بدر صوره الخروج فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت وذكر منهم قال وحرض المؤمنين أي على القتال فيما عليك إلا التحرير عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي شدة المشركين أو شدة المشركين بتحريضك إياهم عن القتال وقد فعل بأن ألقى الرعب في قلوبهم فرجعوا عن الطريق في البدر الثاني والله أشد بأسا صولة وشدة من قريش وأشد تنكيلا عقوبة من يشفع شفاعة حسنة يجوز في الدين قبلت أو لا أو تجوز في الدين قبلت أو لا نعم أشفاء يقول لما ما كان من المشركين ابن قراشي قرارته أعلم جيبة التوارد والتعاطف والإشفاء, والاشفاء عليهم يمثل الشفاعة في مصائبهم بين سبحانه شفقه على المؤمن المشركين أن الشفقة على أي رؤية جائزة فقال جائزة قال مستأنفا من يشفع الايه دائما وشد تنكيلا عقوبه يكن له نصيب منها وهو ثواب الشفاعه ومن يشفع شفاعه سيئه لا يجوز ان يشفع فيه يكن له كفل منها نصيب من وزرها وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا أو حبيضة مقتدرا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أيذا سلم عليكم فاجيبوا بزيادة أو ردوا كما سلم فإذا قال أحد السلام عليك ورحمة الله فزد عليه وبركاته والزيادة سنة والرد واجب وقال قتادة الزيادة للمسلمين والرد لأهل الذمة نعم قسم ومواهم إلى أن التحية والسلامة كشفاعة فدفعه وقال إذا أخذ إذا بيتم تحية من الوجيز إن الله كان على كل شيء حسيب يحاسبكم ويجازيكم الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر نعم ولما ذكر فردات الكثير تحريضي عليه وشفاعة حسن وشفاعة الصحيات وتعليم السلام وأنه حسيب على كل شيء أخبره فقال الله لا, لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة أي والله لا يحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة أو لا يجمع في القبور إلى يوم القيامة لا ريب فيه في اليوم أو في الجمع ومن أصدق من الله حديثا وعدا ووعيدة نعم. لما بس بالحاجيه يكون قوله حديثا قال شيوع سيدنا يحيى الله سيول السنه يفرق اسمه اتفقوا ان انه يتكلم من شيء فانه لم يذو وكيف جاء وقد سمى الله القران حديثا ومقدوما فكان الله الله نزل اثن حديثا قران الاضر من حديثا وقال مائتي من ذكر من حديث محدث وقال بي وسلم ان الله يقسم امره ما شاء بعدين مسل البخاري والصحيحي وغيره والصحيحي فضل به فريقنا ابراهيم بن محمد قال عي محمد واحمد بن زيد وهم مشهور من مشوره يا اخواني هذه الحاشيه تقريبا ثلاث صفحات لكم ان تراجعوا هذه الصفحات فهي حاشيه مفيده في هذا الباب طيب جاءت الايات الى قول الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين تفرقتم في في امرهم فرقتين فئتين حال وعاملها لكم وفي المنافقين متعلق بما دل عليه فئتين متفرقين فيهم نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي واصحابي حين رجعوا عن طريق أحد فبعض فبعض المسلمين قالوا نقتلهم وفقاً لقول لا فإنهم مسلمون. وانتهت الصفحة دقيقة. لا إله إلا الله. أو في قوم من العرب نزل نزلوا المدينة وأسلموا ثم اصابتهم حمى المدينة فخرجوا ولحقوا المشركين وكتبوا كتبوا المسلمين إن على دينكم فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم مسلمون أو في قوم نزلوا بمكة وقد تكلموا بالإسلام وكانوا مضاهر المشركين وقاعدوا عن الهجرة والله أركسهم بما كسبوا ردهم ردهم أو ردهم والله واركسهم بما كسبوا ردهم إلى الكفر بسبب عصيانهم أو أهلكهم أتريدون أيها المؤ أيها المؤنون هكذا مؤمنون لعله هناك يعني الميم ناقطة ساقطة أن تهدوا من أضل الله تجعلوه من المهتدين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الى الهدى وود تمنوا هؤلاء لو تكفرون انتم كما كفروا فتكونون انتم وهم نعم مستوفي الضلال يعني انتم ترجون هدايته وهم يرجون ضلالك ضلال لكم فتباعدتم في المداه وتباينت في المقاصد سواء في الضلال وهو عطف على تكفرون فلا تتخذوا منهم اولياء توالوهم حتى يهاجروا في سبيل الله فتحققوا في سبيل الله فتحققوا إيمانهم هكذا فتحققوا إيمانهم فإن تولوا عن هجرة وأظهروا الكفرة فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا لا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق استثناء من مفعول وقتلوهم لا تقتل الذين يلجأون وينتهون إلى قوم إلى قوم عاهدوكم واجعلوا واجعلوا حكمهم كحكمهم أو وجعلوا لعله وجعلوا بأمر واجعلوا حكمهم كحكمهم وهم الأسلميون فإنه عليه الصلاة والسلام وادع عليه لالا اللي هال اللي على ألا يعين على, على ألا يعينه ولا يعين عليه ومن وصل إليه فلهم الجوار مثل ما له أو بنو بكر بنو بكر بنزيد مناة أو خزاعة <تصفيق> <تصفيق> أو جاءوكم عطف على الصلف حصل صدورهم حال أي قد ضاقت عن أن يقاتلوكم أو لأن أو لأن أو كراهة أن بالتخفيف لعله لأن أن يقاتل أو يقاتلو قومهم هؤلاء قوم الآخرون من المستثنين عن بقتلهم وهم الذين يخشن المصاف وصدورهم كارهة عن قتالكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم لا عليكم ولا لكم كجماعة, كجماعة خرجوا يوم بدر بني هاشم مع المشركين وكرهوا القتال كعباس ونحوه وقيل معناه أن يقاتلوا قومهم أي إذا أسلموا وقيل عف على صفة قوم أو أي إلا الذين يلجئون إلى قوم جاءوكم كافين عن قتال ولو شاء الله تسليطهم أو تسليطهم نعم لسلطهم عليكم فلقاتلوكم من لطفه بكم أن ذلهم عندكم وضيق, صدور وضيق صدورهم عن قتالكم فكفوا عنكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام الصلح وانقياد قياد فما جعل الله عليكم سبيلا في اخذهم وقتلهم ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ما يامنوا قومهم هم اسد وغطافان او بنو عبد الدار اظهروا الاسلام مع المسلمين ليامنوا عندهم على دماهم واموالهم وحققوا الكفرة مع قومهم كلما ردوا الى الفتنه دعوا الى الشرك دعوا دعوا الى الشرك وقيل دعوا كلما ردوا إلىنا دعوا إلى الشرك وقيل إلى القتال مع المسلمين أركسوا فيها انهمكوا فيها فإن لم ويلقوا إليكم السلام لم يصلحوا ويكفوا, ويكفوا ايديهم عن قتالكم فخذوهم وقتلوهم حيث ذقبتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا حجة بينه في قتالهم لظهور عداوتهم وعدم وفائهم ثم جاءت الايات وما كان لمؤمن هناك طيب لا يوجد حاشيه وما كان لمؤمن ما صح له وليس من شأنه ان يقتل مؤمنا في شيء من الاحوال الا خطا اي حال حال الخطأ او الا قتلا قتلا خطا قتلا خطا وقيل الاستثناء من قاطع وما كان نفي بمعنى النهي اي لكن ان قتله خطا فجزاءه ما يذكر لا خطا وكذا استم القتل. هذا بناء على ان المتصل اذال على جواز القتل خطا ألا دل لأن حاصل وان من شان المؤمن ان لا يقتل الا خطا من الوجيز ومن قتل مؤمن خطا فتحرير رقبه مؤمنة اي فعليه اعتاقها نعم. أيضا القرآن لا يدل عليه من الوجيز فلا يتقوا عشان السرسي يقولوا اختلفوا في الرق في الرقعة المماثلة إلا التي صلت وعقلت فلا تجزي الصغيرة وبيقال عباس حسن شابي ونخاوي وقدرت غيره خرج أبي مخيمدي مأقولا ضاقه بإيامه غير رضى عنه أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سودة فلا رسول الله إنا على علي اعتقرك الله؟ فأشرت من لها من انا رسول, الله الله انت رسول الله لها ودية مسلمة إلى أهلي إلى أهلي مؤدات هكذا مؤدات ميش. مؤداتاً, مؤداتا وإلى أهله بالجر طيب مؤداتاً, مؤداتا إلى ورفته يقسمونها قسمة الميراث إلا أن يصدقوا يعفو وسمى العفو عنها صدقة ترغيبا عليه أي فعليه تكرير والدية في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله تصدق أهله بالدية فحين تسقط الديه فإن كان المؤمن المقتول من قوم عدو لكم كفار المحاربين وهو مؤمن ولم يعلم القاتل إيمانه فتحرير رقبة مؤمنة دون الدية لأهلي لأنه لا وراثة بين مؤمن وكافر وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ككفار المعاهدين أو أهل الذمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة أي فحكمه حكم المسلم في وجوب الكفرة والدية إن كان المقتول مؤمنا وكذا إن كان كافرا أيضا عند كثير من علماء فإن لم يجد رقبة ولم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين أي فعليه ذلك من الله مفعول له أي شرع ذلك له توبة من تاب الله عليه ذا قبل توبته وكان الله عليما بحاله حكيما بما حكم عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم عظيم عشرة من كبار السلف هكذا عشرة من كبار السلف بل أكثر على أن لا لا يقبل توبة توبة قاتل المؤمن عمدا، ويؤيدهم بعض الأحاديث أحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله يغفره إلا رجل يموت كافر أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، والجمهور على أنه والجمهور على أنه له توبة. ويدل عليه الايات ولا حديث فقد اقصله في هذه الجزاء ان ان جوز عليه هكذا جوز عليه انجوزي عليه لكن يكون ذلك الجزاء معارض من عمل من عمل صالح او عفو وقيل الإخلاف في الوعيد ليس بخلف ال وذم او المراد بالخلود المكث الطويل او الخلود لمن يستحله فانه نزلت في رجل خرج من مدينة وقتل مؤمنا وارتد نعم من كبار السفه يقول بالنقص صحيح عنهم ان لو جه حصاه ما حكم كذا او طريق الصورة. أبي العنفل. أبي زيز في الصفة الثانية انجزي عليه قال الشيخ الكثير أنا صحه أن هذا القول موقف على بيه رأي متعدد عنه وقيل إنه تعالى ااا يعفي ولا يوفق بطلب نصوح تشوف هذا الدمج وقد سبق الصهاينة خاور الإسرائيليين ليجفطن معه تنفس ثم تاب الله عليه وإن كان وإذا كان فَلَأَنْ فَلَأَنْ فَلَأَنْ يَكُونَ فِي هذِهِ أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ تَوَابُ عَلَيْهِم بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا هَابْتُمْ الْغَزْوَ سَافَرْتُمْ فَتَبِينُوا الطُّبُو أَمْرِ فيه ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لمن حياكم بتحيه الاسلام من قرأ السلام فمعناه الانقياد وقيل معناه قول لا اله إلا الله محمد رسول الله لست مؤمنا انما فعلت ذلك متعوذا تبتغون عرض عرض الحياه الدنيا تطلبون حطام الدنيا وهو حال من فعل لا تقولوا فعند الله مغانم كثيره ربما ينفيكم بما ينفيكم. ربما ينفيكم عن قتل من عن أظر الإسلام لما له كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم أو لم تكون مؤمنين أو محصونة, محصونة دماؤكم هكذا بمجرد كلمة الشهادة فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان أو بالهدايه فتبينوا لا تبادلوا ظنا بانهم دخلوا في الإسلام اتقالوا خوفا تاكيد لما تقدم إن الله كان مما تعملون خبيرا عالما بالغرض من قتل فأحتاطوا نزلت في رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فقتلوه واخذوا غنيمته أو في في رجل له وفي رجل له مال كثير بقي في قوم من قوم كاذرين أرسل نعم غنيمة له وأخذوا في غنيمة له وأخذوا هنا عندي غنيمة لعله في غنيمة له طب دقيقه غنيمته أو او في رجل له مال كثير بقي فيه من قوم كافرين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية وقد تفرقوا فقال أشهد أن لا إله إلا الله فأهو إلى أحد من المسلمين فقاتله فعنزل الله الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل كان كان رجل مؤمن مؤمن يخفي إيمانه مع كف مع قوم مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت وكذلك كنت كنت تخفي إيمانك بمكة قبل نعم اخذ يقول في الحشية كما رواه البخاري وتزيع لابن العباس يقول في الصفحة الثانية قول رجل منه نعم كده صح نعم يقول روى حافظ البخاري وبعض الرواه من الوجيز كذا لا يستوي القاعدون عن حرب من المؤمنين غيروا الضرر صفة القاعدون فإنه ما أراد به قوما معينا أو معينا لعله قوما معينا فهو كالنكرة أو بدل ومن قرأ منصوب فهو حال أو استثناء نزلت أولاً لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخره فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال يا رسول الله كيف بمن لا يستطيع الجهاد ف فغاشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ثم سري عنه، فقرأ لا يستلقائدون من المؤمنين غير اولي الضرر. نعم. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم أي لا مساواة بينه وبين من قادة الحرب. من غير عذر فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عن القايدين غير أول الضرق صرح به ابن عباس والحديث الصحيح يدل عليه درجة الجملة موضحة لما نفى الاستواء لما نفى الاستواء فيه ونصب درجة بنزع الخافض أي بدرجة عظيمة تندرج تدرج تحت الدرجات او على المصدر لانه تضمن معنى التفضيل وكل من القاعدين والمجاهدين وعد الله الحسنى الجنه والجزاء الجزيل نعم هذه خرج قال في الحاشية وفي البخاري أن, الم... أن بالمدينة أقواما ما تسيرون من مسير ولا قطعت من واد إلا وهم معكم فيه قالوا وك... وكيف هم بالمدينة قال صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر كذا من الوجيس وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بمعنى أج... أجرهم أجر... اجرا عظيما الحاشية الثانية قال واعلم أن الجهاد في الجملة فضل غير أنه ينقسم إلى فرض عيني وفرض الكفاهي، ففرض العين أن يدخل الكفار دار قوم من منين فيجب على كل على كل مكلفين الرجالي، مما لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدوهم حرًا كان أو عبدًا غنيًا كان أو فقيرًا، دفعًا عن أنفسهم عن جيرانهم وهو في حق من في حق من بعد من بعد منهم من بعد من بعد منهم من مسلمين على الكفاهي. من بعد لعده فرض من المسلمين فرض على الكفاية فإن, فإن لم يقع الكفاية من من نزل بهم يجب على من بعد من المسلمين عونهم وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين عن طريق الاختيار ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قادرين على بلاد فعلى الإمام أن لا أن لا يخليها كذا أن لا يخلي سنته عن غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلاً والاختيار لمطيق لمطيق الجهاد مع وقوع الكفاية بغير لا يقعد عن الجهادي ولكن لا يفترض أو لا يفترض لأن الله تعالى وعد المجاهدين والقاعدين الثواب في هذه الآية فقال وكل وعد الله الحسنة فلو كان فرضا عن العيني لاستحق لا القاعد العقابة لا ثواب من معالم التنزيل. طيب بقى دقيقتان ونقف على هذا <تصفيق> درجات منه مغفرة ورحمة آه ورحمة آه كل واحد بدل من أجرا كرر تفضيل المج... الم... المجاهدين ببالغ فيه إجمالا وتفصيلا قيل الدرجة اتفاع منزلتهم عند الله والدرجات منازلهم في الجنة وقال بعض المفسرين القاعدون الأول هم الأضراء هكذا خلاف لما صرحناه فإنه أفضل بدرجة واحدة لأن, لأن لهم نية بلا عمل ولهم نية وعمل والقاعدون الثاني هم غير أولي الضرر فإن بينهم درجات كثيرة وكان الله غفورا لما فرط عنهم رحيما بأن جعل نية المؤمنين كعمله طيب أخواني بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير بشيخنا الكرام أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وكتعيكم نقف على هذه الآيات لأنه قد انتهى الوقت ونستجد شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى بما قرأناه في هذا اليوم في المجالس الماضية أيضا فتفضلوا شيخنا بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير تفضلوا في أمان الله شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم <تصفيق> شيخنا الكرام بارك الله فيكم أحسن الله إليكم نقف على هذه الآيات إن شاء الله وننتقيكم بإذن الله في مجالس مجلس غد إذا كان لقاء إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته